بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس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 بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشر هذا غلام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 أكرمي مثواه عساي فعنا عساي فعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لِنَصْرِ عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِدُّبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِيدِكُنَّ إِنَّ كِيدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا وأستغفري لذنك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حب. قد شغفها حبا إن لنا في ظلال فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شِكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد وادته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أَحَبُّ إلي من ما يدعونني وَإِلَّا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إِلَّا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوون لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 مbudu nem duُ ni إille أَmeem me tumuhäأَtumُأَبأُku Se me لله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم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 إنه ناجٍ منه مذكُرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلابث في السجن بالضعسين وقال الملك إني أرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَى بِسَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ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 أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجافون وسبع سُبلات خضروا وأخرى بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا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 لا تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واثن الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به، فلم ما جاءه الرسول؟ قال ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال.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 برئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي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 إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولم ما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المنزلين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 منع منا الكيل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا بَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ إِخْوَانَنَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ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 أنا أخوك. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي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 معاء كَذَلِكَ كذلك كدنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء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 فَلَنْ أَبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ يَرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ نَبَنَ كَسَرَق وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ نا لصادقون. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. إنه هو العليم الحكيم.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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولم ما فصلت الغير قال ابوهم اني لا اجد ريحه يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني مِنَ من الله ما لا تعلمون